ان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله ع دَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ يُبِرُ الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّ بنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا اتنا في الد يا حسنتم وفي الآخرة حسنتم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.